بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لذن حكيم خبير ان تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إِلَى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز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 ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما أزل بعلم الله، فاعلموا أن أنزل بعلم الله، وألا إله إلا هو وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟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 فَمَنْ كان عَلَى بَيْنَةٍ من ربه ويتلوه شَاهِدٌ منه وَمِن قَبْلِهِ كتاب مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الْأَحْزَابِ فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أَكْثَرَ الناس لا يؤمنون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 يضاعف لهم العذاب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 وَاخْبَتُ اِلَى رَبِّهِمْ وَاخْبَتُ اِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه اني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله اني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا وما نراك وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور, وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وَأَهْلَكَ إِلَّا من سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ومن آمَنَ وما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وقال اركبوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مجريها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح نبنا وهي تجري بهم في كالجبال ونادى نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا, معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما, الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقرعي يا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان بني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 إن أنتم إلا مفترون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 وَإِنَّنَا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أَرَأَيْتُمْ إِن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رَحْمَةً فمن ينصرني من الله إِن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 نجينا صالحا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ومن خزي يومئذ إِنَّ ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الذين ظلموا الصيحة فَأَصْبَحُوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا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 عملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي.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 أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها, حجارة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا, ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين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 ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نجينا برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون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 ذلك من آباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة يوم لهم الناس ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود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 عطاء غير مجذوذ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من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 فلولا كان من القرون من قبركم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم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 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل